يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قبل أن نتناول ما جاء في باب صحيح إمام البخاري رحمه الله من كتاب الصيام بقيت لنا إشارة في الآية السابقة في الدرس السابق وهي قدو تعالى تتبع عليكم وإذا حضر أحدكم الزوج إن ترك خيرة الوصية إن ترك خيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف سبق أن قلنا أن الوصية تريع الأحكام الخمس الوجوب والتحريم والندب والاباحة والتره وهذه الآية من جملة يعني توجب لنا وتوجب علينا كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله في بعض أقوال العلماء أن هذه الآية توجب علينا الان الوصيه للوالدين والاقربين هذه الايه يقول بعض العلماء انها منسوخه ولكن منسوخه بآيات الميلاد ولكن الصواب أن يعني معناها على قسمين في جزء منسوخ وجزء غير منسوخ وذلك انه قبل نزول ايه الميلاد كان الواجب على الواحد اذا حضر الموت حضرت اسباب الموت يجب ان يوصي لوالديه واقاربه فلما نزلت ايه الميراث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله, إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث فبقيت الآياء نصا في غير الوارث كتب عليكم إذا حضر أحدكم وش ترك خير الوصيه للوالدين غير ورثة كيف يكون الوالدين غير ورثة مثلا إذا كان كافرين يسا وأبواه كافران يهوديان او نصرانيان وهو قد اسلم هذا يجب عليه في اقوال بعض العلماء كما يقول إمام القرطبي رحمه الله هذا يجب عليه ان يوصي لوالديه باقل من الثلث والثلث كثير كما سبق في الحديث السابق اذن وكذلك الاقارب الذين لا يريثون يجب على الانسان ان يوصي لباقيهم بمقدار اذا كان له مال. مال فلا فالله عز وجل يقول ان ان صارك خيرا. ان انشارك خير خيرا ماله الوصيه للوالدين والاقربين وهذا الحديث كما قلنا هو نص في النص من هذه الايه ويقول العلماء ان الحديث خبر الاحد يجوز ان ينسخ القطعيه من القران هذا دليل الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى كل ذي كل حق حقه فلا وصية لوالد هذه هذا الحديث نسخ هذه الآية أي نسخ جزءا منها وبقي الجزء الباقي في من لا يرد الآية نصف إذا على الإنسان أن يوصي لوالديه كان كافرين أو كان عبدين مثلا أو كذلك أقاربه مثلا أولد لبن مع وجود لبن يجب عليه أن يوصي لهؤلاء الأولاد بأقل أو بالثلث بأقل واجب هذه وصيه واجب يقول العلماء اي نعم ثم يقل عز وجل فمن كان الوالد الوصيه لوالده الاقارب ثم قال اي وصيه الوالد رقميه بالمعروف بالمعروف معناه اقل من الثلث وبالمعروف يعني من غير ان يضر بالورثه ومن غير ان يهمل غير ورثه من الاقارب بالمعروف ثم قال فمن, فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه فمن بدل تلك الوصية سمع مثلا الميت يموت وهو يوصي بشيء ثم جاء الورثة وبدلوا وغيروا فهم كتبت هذه الوصية لم تكتب المقصود يعني الوصي وصع, وصع إذا سمعوا الورثة ثم بدلوا وغيروا أو زادوا ونقصوا في هذه الوصية فاسمهم عليهم والموصي بريء فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم والله شهيد شاهد على الموصي وشهيد على هؤلاء الذين بدلوا او غيروا او جدوا انقضوا ان الله سميع ثم نعم اذا ان الموصي جنف يعني ما استقام على الطريق الصحيح ما أطاع الله عز وجل هذه الوصيه بل وصى مثلا لاحد اولاده وقال له بع له ارضا او بع له دارا او اشترى منه كذا ديكش كله ذور وبطان او قال فلان يسكنني كذا وهو ليس كذلك او يعني وصى لوارث من الورثه او وصى لزوجته او وصى لكذا فالوصيه الوارد لا تجوز اذا هو على هذا قال الله عز وجل فمن خاف من موصي جنفا اي ميلا عن الحق ولو غلطا وجهلا فمن خاف من موصي جنفا او اثما ارتكب جريمه قصدا قال الله عز وجل فمن خاف من موصي جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه اذا نحن يجب علينا الاصلاح ان ننبه هذا الموصي بان هذا الذي ارتكبه حرام وكم نرى والعياذ بالله ممن يوصي يوصي ليه مثلا يكون ما عنده شولاده ما عنده شولاده وعنده خوته أو عنده عمامه تجبرك يوصي للزوجه أو يوصي ها؟ لأحد بناته لأنه الغير غديء يدخل أو يعطي كل شيء لبناته أو لأحد بناته هذا حرام لا يجب قال الله عز وجل فمن خاف من موسى جنفا أو اثما فاصلح بينهم فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم. لأنه ندخل إن شاء الله كتاب صيعة من صحيح البخاري رحمه الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا ال... هذا النداء طبعا إخواني للمؤمنين الصالحين يا أيها الذين آمنوا وعلق بصفة الإيمان لأن الإيمان هو يعني الدافع للإنسان لأن يستجيب وليس معنا هذا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ليس معناه أن الصيام لا يجب على اليهود والنصارى أو هذه الشريعه برمتها لا تجب على غير المؤمنين بل واجب يقول العلماء في القول الصحيح حتى عند البالكية يقولوا ان يعني الكفار كلهم مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة معنى أن الكافر يعاقب على كفره وعلى كل أمر من اوامر الشريعة تركه. او على كل ناء من نواهي الشريعة ارتكبه والدليل على ذلك قوله تعالى ما سلاككم من خطاب الكفار يوم القيامة ما سلاككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين ثم وكنا نكذب بيوم الدين حتى اثنى اليقين اذا هذا من الادلة التي تدل على ان كل الامة الأمة يعني سواء الأمة التي أجابت أو أمة الأمة التي أطاعت أو الأمة التي رفضت فالكل مخاطب بفرع الشريعة وكذلك قوله سبحانه ويل المشركين الذين لا يسون الزكاة, الذين لا يسون الزكاة. فالإيمان شرط ولكن الله عز وجل يقول ويل المشركين الذين لا يسون الزكاة وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى آآ يعني آآ يقول في الرئيس الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع يسيم ولا يحض على طعام المسكين، ولأنه يكذب بالدين يكذب بهم الدين، هو مخاطب. هذا الأدل على تدل على أن الخطاب هنا للمؤمنين ليش؟ لأن المؤمنين هم الذين سعدوا للسجابة لتطبيق أوامر الله وإجتناب مناهله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا. كتبا عليكم الصيام كتب عليكم الصيام الكتابة عندنا الكتابة شرعية وعندنا الكتابة قدرية فمن الكتابة الشرعية قوله تعالى ان الصلاة كانت علموهم ان كتابا موقوتا مكتوبة اي مفروبة في وقتها كتابا اي فرضا مؤقتا بوقت معنى من اخرج الصلاة عن وقتها فلا صلاة له صلاة حتى خرج الصلاة الصبح حتى طلعت الشمس عمدا هذا لا صلاة له لان الله كتب والكتاب هنا المراد هي شرعية كتابا موقف الصلاه كانت على المؤمنين هكذا كانت وهكذا هي الان هكذا كانت الصلاه كانت على المؤمنين كتابا نفوتها اي فرضا مؤقتا بوقت معلوم الذي يحدده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومن ذلك قالوا تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني ان الجهاد فرض على الامه الاسلاميه بمعنى ان اذا تركت الجهاد غضب الله عليها وسخط عليها وكانت بمنزله من ترك فرضا من فرائض الصلاه أو ترك فرضا من فرائد الزكاة وهكذا تتبع عليكم القتال وهو ترهم لكم لأن الحامل لهذا الدين والحامل الأرض الإسلامية والحامل الشريعة الإسلامية هو الجهاد في سبيل الله فتلف الله الأمة لأن تحمي عقيدتها وأن تحمي أرضها وأن تحمي شعبها وأن تحمي كينا وشريعتها وإلا تسلط عليها ما تسلط هذا الامر بالكتابة هنا الكتابه ايش كتابه شرعيه بمعنى انه يطلب منا ان نؤدي هذه الكتابه وهذا الفرض وكذلك وهكذا ايات واحاديث كثيره ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقام رمضان عليه الصلاه والسلام بالناس في اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ما خرج عليه الصلاه والسلام وقال خشيس ان يكسب عليكم خشيس أن يفرض عليكم واليوم يعني كما نقول دائما إن قيام رمضان هو سنة ما في شك إنما الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض عليه. هذا الكتاب بمعنى إيش؟ بمعنى الكتابة الشرعية وعندنا الكتابة القدرية الكتابة القدرية مثل قولي سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسولي كتب الله لأغل... الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة القدرية هو ان الكتابة الشرعية مطلوب من الناس من المتلفين ان يفعلوا اما الكتابة القدرية فمعناه ان الله قضى وقدر وفعل كتب الله لاغلبانا انا ورسولي يعني من قضائي سبق في علمه سبحانه وقد فعل هذا وقضاه وقدر ان الله سبحانه وتعالى لابد كتب ها؟ والزم على نفسه أنه ينصر رسله وينصر المؤمنين الذين تشبثوا بدينه كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي فالله غالب الكفار يغلبون الله في مشرك يغلب الله في أحد ممكن أن يقاوم الله يحارب الله وينتصر على الله ابدا هذا مهزوم من أول وحد مهزوم ينصدر الهزيمة وينصدر الضرب القاضيه ما في ذلك من شك هذا الكتاب هل كتبه الله على نفسه وقضاه وقدره في أزليه؟ كتب الله الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة القدريه هذا المكلف المكلف مطلوب أن يفعل وهذه قد فعلها الله. وكذلك قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ومن قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة لابد كل مؤمن مؤمن كل واحد واحد لابد أن يزني أحباً كره لابد أن يزني كيف يزني؟ قال العين تزني وزناء النظر فنحن نظل اليوم كله نزني وإذا نحن دخلنا بيوتنا نظل الليل كله نزني على شاشتي التلفزيون هذا السرطان هذا السرطان الخبيث الذي دخل او أقوله اسميه الصيدة صيدة المسلمين تسلطت على المؤمنين وتسلطت على المجتمع الاسلامي لهدمه والقضاء على دينه وعقيدته واخلاقه هذا السرطان الخبيث فنظل نزل دائما ونحن والحمد لله قد بر الله اخرجنا هذا الويل بيوتنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان منه. اقول اخواني يقرصدنا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم لا وديزلي كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله فزين العينين النظر عندما تخرج الشارع وتنظر هذه بيضاء هذه شقراء هذه سمراء هذه كذا هذه كذا ها في الظلم تبرجات والعاهرات ها؟ العين تزني وزناها النوضى واليد تزني وزناها البطش وكم من واحد ها يصافع المرأة الأجنبية كم وكم؟ إلا من رحم الله فعاد الزنا اليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها الخطى كم من واحد يمشي مع المرأة في الشارع، يمشي معه يأجنبي عنه ويمشي فهذه الأقدام في زنا. ثم وليته يزني وزناه البخ والرجل يزني وزناه خطى. والفرج يصدق ذلك او كذبه. انما ادركت ذلك يا رحالي. وهذا الذي يزني بفرجه هذا قد طبع، طبعه. الطبع الكامل واخذ الحظ الاوفر من الزنا. قلنا المرض بالكتابة هنا الكتابة القدرية. اي قضى الله وقدره على ان كل مؤمن وكل واحد لا بد ان يزل احد بان كلم. نعم هذا مثل الامر ايضا ان الامر هذا يعني الافادة الافادة طلبة العلم الامر ايضا عندنا الامر القدري والامر الشرعي الامر القدري مثل قوله سبحانه انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول لو كن فيكون الامر الذي قضاه وقدره وكتبه لابد ان يكون اذا اراده كان هذا الامر ايش القدري الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكوني وقوله سبحانه سبحانه وتعالى اتى امر الله المراد به ان الساعة امر الله اتى لابد ان الساعة اتيها هي من, من اوامر الله كتبها وقضاها وقدرها لابد كائنا وعندنا الامر الشرعي وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أمر شرعي والفرق كما قلنا أيضا مثل الكتابة السابقة كذلك فيه اللي فيه خلاف في قوله سبحانه وإذا أردنا أن نبلج قرية أمرنا مصرفيا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا الأمر من علماء من قالوا أنه أمر شرعي كيف شرعي واذا أردنا أن إذا اراد الله عباده الامه والقضاء عليها واهلاكها ونفسها او زلزالها اذا اراد ذلك قال امرنا مترفيها يعني الفسق والفجر امرهم امرا شرعيا ففسقوا خالفوا هذا الامر الشرعي امرهم بتطبيق ما امر والانزجار عما عنه نهى وزجر ثم هم فسقوا وخرجوا عن الله قال هذا علامة من علامة التدمير والقضاء على تلك الامة او على تلك الدولة اذا هي فسقت وفجرت وحاربت عمر الله ذلك اوان انهيارها وانسهائها سواء كانت كافرة او ايمانية المهم هذا هذا امر شرعي وهناك امر قدري تفهم بالامر القدر وهناك منفصلة بالامر القدر واذا عرضنا انه لقارية امرنا نصرفيها معنا امرناهم اي صلتناهم صلتناهم إلى اعراض الله لك تلك الامة بعضا ودفعا لان تفعل وهذا مبسوط هذا هو فعله من فعله له سبحانه دفع الى اعراض اهلة امه دفعها لان تحارب الله وتحارب شرع الله وتضد الله وتحارب اولياء الله هذا دليل على انتهاء او وقت انتهاء امرها ولذلك كل أمة عاتت وطاغت انصدر نهايتها بهذه الآية انصدر نهايتها ولو كانت بلغت في القوة والعسد ما بلغت مهما تراها انبعتت للفجور ولمحاربة الله انصدر ساعتها سواء اجلا أم عاجلاً هذا قلنا في الايه يحتمل الأمر القدري ويحتمل الأمر الشرعي هذا نعود فنقول رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا تذكير بهذا العهد العظيم عهد الإيمان لنقبل أمر الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب ليه قال كتب هذا كتب معنا فرد ولكن هو أكد من فرد كان يمكن يقول الله وجل يا أيها الذين آمنوا فرد عليكم الصيام لكن قال كتب لأن الكتابه تعطي الفرضية قوة وتؤكدها وتشعر بأن هذا الأمر جد لا هزل فيه وأنه لا يجوز ابدا اغفاله ولذلك عبر بكتب كما قال كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام كتب عليكم إلى, حضر الى آخره فهذه الكتابه تعطي للأمر وللفرض قوة وتأكيدا عظيما هذا مش مشي اخرى عندنا تاكيد بالنداء كان العرض اذا اراد ان يامر بشيء نادى المامور هذا النداء يعطي الامر قوه يا فلان افعل كذا قلوه أمامه قل يا فلان هذا دليل على ان الامر جد لا فيه كذلك هنا رب العزه يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اذا اتأكدوا هنا من جهتين من كتب ومن النداء ثم يا اخوان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الصيام الصيام الصيام اخواني عندنا لغة وعندنا شرع. الصيام لغة هو مطلق الامساك يقال خيل صائمة إذا أنها أمسكت عن أعلى فئة. ما بغتش تقول ويقال ريح صائمة إذا توقفت عن الهبوب وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل في هذا المعنى في يعني السيدة مريم قال اني نظرت للرحمن صوما معنى امساكا عن الكلام لما أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل تكريما وتشريفا لعيسى بن مريم ولامه نفخ في جيبها فحملت بمجرد نفخ نفخ فقط فحملت فلما حملت وهي لا تعرف رجلا ما زالت بكرا حملت حملت فانسابت به مكانا قتيل بمجرد ما نفخ وإذا الولد كان كاملا ما حصل إلى تسعة أشهر لا وهذا كل صحيح اكتمل من حينه فخافت من العار والشنار والويلات ما شاء الله ففرت وخرجت هربت وشفت بيت المقدس خرجت حملته فانتبدت فرت وخرجت مكانا قصي بعيد فاجاء المخاض الى جذع النخله الجاءت الولادة الى جذع النخلة جاءت الولاده من حينها واذا ما وجدت الا نخلا ونخل يابسه يابسه ما كانت مخضره ففجاءت هي هذه النخله تشكثت عليها بمجرد ما تشكثت عليها واذا بها تخضر صارت هذه النخله خضراء حامل نعمرا عمازليب الرطب صرف الرطب شنو هو اللي سبحان الله باقي حلبا كوردي انا كيكو الترموز دينا اي قال فاجاء المخضو الى جذع النخلة فقالت متأسفة متحسرة نالها الجوع والعطش والم الولادة والألم النفسي لان خافت العار والشنار والناس يفكرون بسببها وهي ايضا خافت على نفسها ربما لا تتحمل الصبر ربما يحمله الامر للخروج عن الله اصعى الله العافية فقالت يا ليسني مت قبل هذا وإلى الانسان لا يجوز أن يتمنى الموت قد نأى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحدكم الموت ليدر نزل به ولو نزل بك من وجع ما نزل لا تتمنى الموت ولا تنتحر حرام أن تنتحر هؤلاء الذين يقطعون الأكل ها؟ يعني احتجاجا يضربون عن الطعام يسمى الإضراب. هذا في تشبه في الكافرين هذا لا يجوز. المؤمن يتمنس الموت لهذه العذوبة، يتمني مشروع لأنه خاف على دينها وعقيدتها وخافت عن أمة ان تصفر بسببها. فهذا، هذا الذي حملها على أن تصفر الموت. قيال ثاني: متس قبل هذا وكنت نسيا منسيا، نسيا منسيا والنسي المنسي هو ذا تلك الخرق اللي كتكون عند المو... المرأة الصفر بها وكثو على الحيض. لما كانت تمتل بالدم الحيض كي هذه وهذه الخرقه تسمى النسي النسي هي هذه الخرقه يا ليثني كنت خرقه حيض ترمى يا ليثني كنت نسيه منسيه قلبنا قالت فناداها من تحتها شكون ولدها بعض العلماء يقولوا ملك لا ناداها هذا الولد من تحتها الا تنطق من حيله بمجرد اول بازه نطق وقال لا تحزني لا تحزني ليش قال لقد جعل ربك تحتك سريه يعني واد انفجر وماء عين انفجرت وصارت ما كان هناك الماء قال هل ما بتشيرها وانت عد المراه المرأة حين المتلين. يا يعتريها العطش قال لها الماء موجود لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه هذه واحدة والاكل جوعانه سبحان الله قال ها؟ وهزي حرك هذه الجوة دي كل شيء صار خلاص وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيه ما بنفسه بنفسي لابد من السبب تعطى السبب أما انت والفلوس العمسي والفلوسيجي والخزمجيجي لا رج وبحث وجد. لابد من تعطي السبب وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا رطب الذي ورطب طامي ما احمد الرجلين ولا طق احمد رطبا جنيا فكلي من, من الرطب واشربي من الماء وقري عينا بالولد فاما ترين من ولد ما تحمل وهي الريح ما تعمل فاما ترين من البشر احدا حن ما تحملني وتعبيني ويشوفك الناس وعندك ولد لا بد قال وما غاديش يصدق تماما انت ما تتكلمش واخا تكلم ما في فايده وما يسيقش حد ايش غادي تعمل قال قال لا الي انا ساكلم فاما ترين من البشر احدا فقولي غاب الاشاره اني نظرت للرحمن صوما يعني اسكت على الكلام امساكا عن الكلام وهذا عند النصارى الى الان عبادة يمسك نحن في شريعتنا لا ما ان الامساك عن الكلام ما تكلمش عن عبادة لازم عند النصارى عبادة ولذلك عندما يزورون قبرا من القبور يقولوا دقيقة الصمت ترحما دقيقة الصمت ترحما لمن هذا في دين الاسلام لا في دين النصارى ورسول الله اثمناها ان تشبه باليهودي والنصارى اذا السيده مريم تقول انها قصه طويله لا حدث بنا الى متابعتها الى وقت اخر ان شاء الله يقول الله عز وجل هنا كتب عليكم الصيام فالصيام قلنا معناه هو لغه هو مطلق الامساك لكن هناك علاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لان المعنى الشرعي هنا الصيام هو الامساك ولكن امساك خاص عن الطعام والشراب والشهوه والجماع بنية, بنيه الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس وكماله وتمامه ان تمسك ايضا عن كل ما حرم الله وتتجنب كل ما نهى الله عنه هذا من تمام الصيام ومن اكماله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وكم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش وكم من قائم ليس لهم من قيامه الا الصعر ما شاء الله العافيه فمن واحد يقيل بالجوع علاش عينه في فلانه وعينه في كذا في تلفزيون او في ها في, في الرقصات والاغنيات والمتبرجات هذا عنده صيام ما شاء الله او واحد يعني قيل ويظل في القهوه ولا في البيت يهسك أعراض الناس يسك اعراض الناس اما بالسب او الشتم او الغيبة او النميمة او شيء من هذا المهم يا اخوان كم من صائم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كل من صام ره صام ليس من صام فعلا صام شرعا لا ابدا فالصيام الشرعي له شروط نعم اخواني الصيام كتب عليك متى فرض الصيام او قبل ان نقول هذا ال يعني الايه الكريمه اشتملت على ثلاث عناصر الآية تشمل على ثلاثة عناصر ثلاثه عناصر العنصر الاول صيام المسلمين العنصر الثاني صيام من قبله العنصر الثالث الحكمه والسر من الصيام ليه شرع الله الصيام فعلينا بالمعنى الاول الصيام على المسلمين متى فرض فرض الصيام في السنه الثانيه للهجره اي شويه الكلام يعني اخواني ان الصيام هذا فرض بعد يعني الهجره بس قبل قبل ايش قبل غزوه بدر وبالتسعين في شعبان في السنه الثانيه في شعبان فرض هذا الصيام صيام رمضان واختلف العلماء هل كان قبل فرض شهر رمضان صيام ام لم يكن هناك صيام العلماء اختلفوا هناك من قال كان فيه فرض ثلاثة ايام من كل شهر هذا قول موجود وهناك من قال ما فيه فرض وهناك من قال لا كان المفروض كان المفروض عشره كما سمعت في الحديث يعني البخاري وهذا هو الصحيح كان قبل ولذلك لما عجل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينه وجد اليهود صياما قليمة الصومة قال لهم هذا اليوم قالوا لأن الله أهلك فرعون في هذا اليوم ونجى موسى وقومه في هذا اليوم فصامه موسى شكرا لله, شكرا لله فنحن نصومه كذلك اختجاءا بموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتم كذابون نحن أحقوا بموسى منكم أنتم لا تتبعون موسى وبدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام أوصاكم باتباعي واتباع كتابي وهو القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الكتابه القرآن وأنتم ما فعلتم أنتم تتبعون موسى كذبون قد نحن أحقوا بموسى منكم فصاله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حتى أنه فيهم عشراء نادى الصحابة بطوان قال لو من افطر فليصم الان يمسك ومن اصبح غير مفطر فليصم الان فليمسك ثم الى ان فرض الله سبحانه وتعالى في السنه الثانيه من قلنا فرض الله رمضان فنسخ صيام عاشوراء ونسخ الوجوب وبقيا بقيا السني بقيا ومستحب ان يصوم عاشره أما الفرض هو صيام رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صيام رمضان هذا ثابت بالكتاب وكذلك بالسنة ثبت في سنة رسول الله صلى الله صلاة المسلماء في غير ما حديث أما رمضان فرض واجب ومن حديث ضمام لا بس أن أذكره لكم لأنه حديث لطيف وحديث يعني ممتع حيث هذا الضمام كان من عقلاء العرب وكان الصحابه رضوان الله عليهم اذا كانوا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنون ان ياتي واحد انه كانوا نهوا عن ان يكثروا من السؤال وان يقدموا اسئله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم اعظم الناس جرما لم سال عن مسألة لم تحرم فحرمت من اجل مساله فكانوا يتمنون ان ياتي واحد رجل عاقل رجل فاهم ويعرف كيف يسال فالله عز وجل ارسل لهم جبريل واخذ يقدم اسئله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان وهو يجيب على اسرته وفي الاخر يقول جبريل اتاكم يعلمكم دينكم جبريل اتاكم يعلمكم دينكم كذلك ايضا هذا بن رضي الله عنه يعني مدح الصحابه لعقله ل... ل... عقله وفكره ما شاء الله وكان يعرف كيف يسال اه اه اه اسمعوا الحديث صحيحين طبعا هذا بن رضي الله عنه يقدم سؤال لرسول الله كما يقول له ان رسولك قد اتانا وزعم انك تزعم انك رسول الله هل صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لقد صدق ويقول له الدماغ من خلق السماوات يقول له الله يقول له من خلق الارض قال الله يقول من نصب الجبال قال الله قال الرجل فبالذي خلق السماوات وخلق الارض ونصب الجبال الله ارسلك ينشد الله قال نعم قال فبالذي ارسلك ان رسولك اتانا وقال ان الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليله فبالذي ارسلك قال الله امرك بهذا قال نعم صبا قال فبالذي ارصلك ان رسولك زعم ان الله فرض علينا زكاة اموالنا فبالذي ارصلك الله امرك بهذا قال نعم صدق قال ان رسولك زعم ان الله فرض علينا شهر رمضان فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم صدق قال إن رسولك جاء أن الله فرض علينا الحج على من استطاع إلى سبيله. فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا. قال نعم لقد صدق. قال فبالله الذي لا إله إلا الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقر رسول الله عليه وسلم إن صدق هذا كان من أهل الجنة. إن صدق لا يزيد ولا ينقص ممكن لا يزيد ولكن ينقص ربما ينقص فنحن نزيد النوافل ليش عندكم سب بهذا الحديث انا وش نعمل الفرائض باش نصوم رمضان وما, وما نصوم ولا شيء مع عندنا ضمانه على ان نصومه على ان هذا اليوم اللي صمناه مقبول عند الله والله ما عندنا ضمانه وحتى هذه الصلاه التي صليناها والله ما ندري هل قوبلت ام لا نحن نرد ونتضرع يا رب تقبل ونعمل الاحتياط ايش الاحتياط هذا اللي كيبيع ويشري واش كيقور يومي يومه يشد الحماس ولا تزيد لا تزيد علاش كي زيد سبحان الله في ما في كوارث نكبات سرقه كذا فكذلك انت يا اخي الكريم غدا سيكون الحساب على كل يوم وعلى كل صلاه ان صحت وصح ذلك الصيام فلك وإلا في الجزاء بالنار يقول نعز وجل انظروا هل لهم النوافل نوافل في الصلاة نوافل في الصيام نوافل في الحاج نوافل في الجهاد نوافل إذا كانت هناك نوافل يسدد فيها فلك وإلا في الجزاء النار النار نسأل الله العافية إذا يا أخوة نحن نحتاج ولكن يقول رسول أصمائل فذاك المهم يا إخوان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصيام عندنا اخواني الصيام المذكور في القران نحو خمسه خمسة انواع من الصيام مذكوره في القران ما هي هو الان صيام رمضان ثاني صيام القضاء فمن كان منكم مريضا او على صفر فعدة من ايام اخرى ثالثا صيام النظر يوفون بالنظر وجب سواء كان نظر مطلقا او مقيدا ونحن قد فسرنا وبينا النظر المطلق والنظر مقيد فالنظر المطلق محمود ربنا كل نظر مطلق ما تقيدوه بشيء ما تعلقوه على شيء ايش قول قلوا والله انا قليل الصيام ما شاء الله سيبنا نصوم ايه الاثنين والخميس او تلزم من كل يشاف على نفسي لبشي واجزمتوا اغمش هذا نظر لابد انك اذا خلفت تعاقب مثل ما تعاقب على صيام رمضان هذا يسمى نظرا او صلازا او صدقه او كذا ولكن النذر معلق تقول اذا شفاني الله من مرضي ساتصدق بكذا او ساصم كذا او سأصلي كذا هذا يستخرج به من البخيل هذا اللي كيبخل ما كيصليش كي كثير وما كيصومش كثير وما كي يصدقش كثير هذا يستخرج به ولا اجر له لا ليش؟ لانه كانه يقول يا ربي اذا ما تشافينيش والله لا صوم واذا ما شفتنيش ما غانصدق لك سبحانه ما تتألأ علمه هذا فلذلك لا أجر لك المقصود الآن الأول الصيام المذكور في القرآن إما رمضان أو صيام القضاء أو صيام النظر أو صيام الكفارات صيام الكفارات والكفارات عندنا أنواع عندنا كفاره القتل اللي قصير الحاجة السير وقع قتل السند كلهم شو ونجا خص يصوم شهران عن كل واحد شهرين شهرين شهرين شهرين 10 اشهر 10 شهور يعني شهرين لكل واحد يصومها كذا ها القتل خطا ان الله يقول ومن قتل مؤمنا خطا فتحريره وقاتل مؤمنه وديه الى ان قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توب من الله كفارة القز كفارس الظهار كحرم يبى ويقول أنت علي كظهر أمي يعني كما أني لا أعلم أمي ولا أكون على ظهر يعني من فوق منها كذلك أنت يعني أذلص زوجته فحرمنا عن هذا موجود في فاليوم إذا قال الإنسان لمرأسي هكذا أنت كأمّي يعني شبه يعني حرم علي أمّي أو كأختي من محارمه فهذا فيها أشل أشل كفاره. صيام شهرين متتابعين وكذلك كفاره رمضان مثلا الناس الانسان جامع اهله في رمضان غلبت عليه شهوته حتى وقع ما وقع هذا عليه ايش كان صيام شهرين مسلسل هو يعني عندنا عند الصحيري بعض رمضان وتطلع في يقولوا لا بده بترصيد يعني يطعم ستين مسكين او يحرقها او يصوم شهرين متتابعين عندنا ايضا كفاره ايش كفارة ال يعني الـ قتل القص الصيد قص الصيد في أو كفارة اليمين ننسين الكفارة اليمين كفارة اليمين يقول الله عزوجل فصيامه ثلاثة ايام فمن لم يجيز فصيام إذا ما عندك الاطعام إيش عمل فصيامه ثلاثة ايام فمن لم يجيز صيامه ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم بس بس هتحلب وثم إذا حلفت احفظ عطيه حق اليمين في كفارة تأمن واحدة أدو جل تقولك واحدة بشين كفارة كونه دايب الحلف هي وصفية كفارة اليمين ثم قلنا كفارة قتل الصيد في في الحرب كما قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيدة وانتم حرم ومن قتلوا منكم قتل متعمداً ومجزاء فيما ما قتل من النعار يحكم به لو عدوا منكم مدام هذا فانتبت أو كفارة طعام المساكين أو عدوا ذلك سياماً ليدركوا بالاهم او يعني ارساءت محظورات محظورات الحج قطع الذجل فمن كان منكم ايضا لديه ادم الراسي ففي جهه المنصياض او, أو في جهه الشراسي او استاذ قتيل او تمام ساعه العمره الى الحج يعني قرن بين اما قرن وان يعني تمتع بالعمرة ثم حل ثم اركب عليها الحج فهذا عليه ايش يعني الصيام هذه في الكفارات الخامسة يعني الصيام التطوع وصيام التطوع اخواني عندنا انواع من صيام التطوع صيام ست من شوال الله عندما شهر رمضان نصوم من من شوال ولكن حتى انصوم رمضان عليه القضاء المره اللي عليها القضاء تقضي ثم ينزل يقول من صام رمضان ثم اسبعه بسنه صام رمضان واللي عليه القضاء شهر رمضان باقي ما كمل رمضان خصو يقضي ويكمل عاد كم من مراك الجسول كتقول والله ان يعني ايام شوال وصير صومك هذا يقول لك اقضيه رمضان يقول بعدين وين الشيء قال لي السيد عائشه اخر جا لا, لا يجوز لا يجوز يا امرائي حاول تسمعوا رمضان يا رسول الله يقول ما صار رمضان وانت بقى رمضان ما قمت من رمضان لكن رمضان تسكن من رمضان عاد شوفوا شوال وثم السيد عائشه اخرت لي عذر انت لا يجوز انت, انت انت اخر لا يجوز التأخير ابدا يلا كل شارع وهذه المصابة ولا تدري كيف قال رسول في الحج الحج قال العلماء الصواب انه كما قال امام مالك رحمه الله انه يجب على الفور ليه؟ لانك لا تدري ما يحدك قال رسول الله اظنه حجوا فان احدكم لا يدري ما يحدث له اما حجوا قبل ان ان تحجوا هذا مش بسعيه هذا مو صحيح؟ دولة ان الله جثب عليكم الحج فحجوا فان احدكم لا يدري ما يعرض له تمرد بات اثموس اذا هذه قلنا الصيام ايش ثم عشر ذي الحجه ثم ايش يعني عرفه ثم تاسوعاء عاشوراء ثم يعني شعبان ثم كان صلى الله عليه وسلم في شعبان ثم شهر الله المحرم أفضل الشهر بعد رمضان شهر الله المحرم المحرم يعني اللي في عاشوراء الشهر كله اي ثم آآ آآ ثلاثة أيام من كل شهر ثم صيام داوود ثم سيام داود سيام يوم أفضل صيام سيام دابود نعم وثم إيش يعني ها هارفة قلنا باقي كل شي حاجة الاثنين والخميس أيوة والله رضا علي الاثنين والخميس ثلاثة ايام كل شهر قلنا هذه ايام يعني هذا الصيام المستحب المذكور في القرآن وهناك صيام ما من منوعه ان شاء الله سنتمي ان شاء الله بس لا تقلقوش عندهم يتنقذوا <تصفيق> الصيام الممنوع نعده ذو ما ننصيره إن شاء الله الصيام الممنوع عندنا العيدان عيد الفطر وعيد ألاد ثم أيام التشريق لغير الحاج أما الحاج أيام التشريق إذا ما عنده بيش نباح طالب ماشي نباح طالب حج فكم يوم يعني وكان كان يعني اسمه عمل عمره شيء للحج لا بحث الحج هل يعمل صوف صوف ويصوم ثلاث يعني ثلاث أيام في الحج وسبعة اذا رجع ويش في الحج يعني في الحج اما يكون يوم الخامس والسادس والسابع او اليوم او اذا ما صم شيء هذه يصوم بعد ثاني ثاني العيد وثالث العيد وبعد ايام الكرب فهي جيزه ان شاء الله كما تلاوتها عن ابن عمر رضي الله عنهما جميعا هذا هذا فيما يخص الصيام الممدوع كذلك يوم الشك حرام ان يصوم يوم الشك يوم الشك اليوم اللي ربما يدخل الشهر وما بيدخل الشهر ها من صام يوم الشك فقد عصى قال القاسم صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث وكذلك المرأة المرأة اللي تصوم اللي تصوم بدون اذن زوجها لا بد الصيام ربما يحتاجها في ستينات في يوم من الأيام فلا تصوموا إلا بالذبيحة الصادرة ليس الذي زوجي ثم يعني اللي سافر وأنهك الصيام ليس من البر الصيام في بالصبر ثم تخصيص يوم الجمعة بالصيام ليش لأن يوم الجمعة يوم فاضل ويوم عظيم عند الله ووعيد المؤمنين الأسبوعي عيد الفطر وعيد الاضحى السنوي والعيد الاسبوعي يعني عيدان عيدان سنويان وعيد اسبوعي هذا اللي في الاسلام المهم يا اخوان يعني تخصيص هذا اليوم بالصيام او تخصيص الليله ليله الجمعه بالقيام هذا حرام لا يجوز اللهم الا ان تصوم يوما قبله الخميس والجمعه او يوما بعده الجمعه والسبت مثل هذا يقف في السبت نعار صلى الله عليه وسلم أن نخص السبس بالصياب إلا أن نصوم يوم الجمعة والسبت السبس وما قال أقبل أو السبس والأحد وكذلك الأحد نعار أن يوم الأحد بالصيام إلا أن تصوم يوم السبت أو يوم الاثنين مع كل هذه هي ورطة كل اللصوص الصحيحة الصريحة التي لا غبار عليها اللهم وفقنا جميعا لما يحب وترضى سبحانك الله اكبر وحبيكم الله لا اله الا انت استغفرك سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عندنا بعض الاسئله هنا نجيب, نجيب عليها او نجيب ما استطعنا يعني آه. آه. السؤال يقول آه. يعني لا يمرق احد بركة البعير هل هذا صحيح نقول نعم لا يمرق احد بركة البعير نهى ان نتشبه بهذا الحيوان بيقول كل الحيوانات الرسول صلى الله عليه وسلم ما انت تشبهوا بها ها ما تسفرش الى درجهصبح حيوان واحد كي يشرح بحال كيف كان يفرج خلقو ايه هذا حرام عليه حرام تشبه بالفرور أقول لك كيف اعمل هو كيف اعمل البقره وكيف تعمل حرام في الفعل اذا كنت تصلي ما تعملش مهلك في الفعل البعير ما تسفلش الى على الدرجة وفي البعير في البعير شو بالك كيف تتبدل البعير هو سبق الركبه قبل اليدين لان البعير ايش عنده عنده اليدين ما عندهش يدين عنده كل شيء عنده اربع رجلين وهو ينزل كيف يعمل كي يطوي انت يعني اذا, اذا فعلت هيك من واقع <تصفيق> المجد حديثة في البيت ايه لا ايه لا ايه لا ايه لا شو رسي باعي سمع فالرسول اصبتينها يا عم قال وليضع يديه وليضع يديه قبل ركبته اذا هذا منها يعني تشبهه بايش بالباعي فالحديث صحيح وثم يقول لا تنقل نقرض الديك واتقولها صحيح نعم صحيح لا تنقر نقرس الديك يعني واحد يصلي كانه كانه الفروج كيكل كي الحب الله اكبر سبحان الله وبحمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. يعني في لحظه جد قراتكم صبر انا سدري العشاء تجيوا اخو لا ما شاء الله لا ينقر أحدكم نقرض الديك أي. وكذلك أيضا لا ينسى في فلسفه السعلب الرسول أنك لا يلتفت في الفسفسات كيف يصلي مثلا ويعمل هكذا؟ الاستعلو كيما يجي الله وقتبع. وانا معنا الحجاس الحجاس ولكن أوريكم يعني هذا هذا مثال لا لا لا يلتف الفسفسات السعلة هذه الأحاديث صحيح نقول هذه صحيح كلها وثم يعني سؤال يقول هل بين موسى وعيسى رسول او نبي نعم نقول نعم بين موسى وعيسى فيه رسل ولقباتنا موسى الكتاب ولقباتنا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل بالرسل رسل كثيرين بين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ويقول هل بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم رسول أو نبي أقول ليس بأدلاء من أكل ولا رسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قل ليس بيني وبين عيسى نبي ليس بيني وبين عيسى نبي حتى الناس الذين يقولوا أن الحواريين كان في مكان نبيا هذا هذا يبطل هذا الحديث ليس بصحيح ليس بصحيح نعم آه ثم هنا سؤال آخر يقول هل المفلس هل المفلس إذا تاب الله عليه أم يبقى عليه المظالم يبقى عليه المظالم واضح يا أخي الكريم المفلس كله المفلس لأن, لأن الفلوس الفلوس هي القطع الصغيرة للعملة هل يسمى الفلوس هل مثلا الدرح يسمى فلوس لا وخمس دراهم تسمى فلوس؟ لا وقال الفرانك وطي طلع بس مش فلوس ايش سميش فلوس؟ عشرين فرانك عشرين فرانك؟ تلاتين فرانك فلوس اذا صرف فرق ايش صرف فرق تبسيل فلوس يقول مفلس شكل هو اللي حاط في الديون هذا كيسانه مليون هذا مليونين هذا ثلاث ملايين هذا اربعص ملايين, ملايين. هكذا وش حال فماله؟ لا شيء يعني عشرين مليون دي الديون وماله ما فيش شيخ صلاحة مليون ولا لا شيء هو عنده عليه ديون ايش اشكي ما ايديه في اللغة العربية وفي لغة الشرع يسمى المفليس نعم المفليس صار ناله كله فلوس قطع لا جمار عنده 20 فرانج 30 فرانج درهم معني 10 فرانج مشيكنا الفرانج فيه دا عنده يمشي هذا عبره المفليس قال هذا المفليس في شريعة الله اذا جاءوا صحابي الديون وارغوا به دعوة للقادر المسلم اشكي يحكم عليه يعني ماله مثلا 20 مليون سل وقافض ماله عشاننا كل واحد يدي من 10 ملايين نسبه 100 مثلا نصف مليون اشجي انعامتي بالنسبه لل100 الناسين بمليون اشجي مثلا نصف العشور نصف العشور يدي نصف العشور وهذا 3 ملايين ايش يجي لل20 مليون يعني يعدوه على حسب النسب. يتوزع هذا العشرة من المليون حسب النسب ديال الديون كل واحد يعني يدي يحضر مقدار من النساب يقول الاخ الكريم إذا أنه وزعت أمواله على أصحاب الديون يعني هل يبقى مطالبا فيما إذا وسع الله ربط الديون أو قد عفي من الآن وخلاص ما بقى شيء هذا ما حط السؤال هذا نحيله نحيله هذا السؤال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام لاصحاب الديون خذوا ما أخذت خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلب القضية يعني معنى هذا الرجل ما بقاش شهاد لثاله حتى نفسه الله من بعد ذلك وعمل ماله كذا ميجوشيس اصحاب الديون ويقولوا أنا كنت جنس الكذا وسجنس الكذا وكذا وربيك جل ما هو هذا خلاص. قل خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك إنما تبقى قضية وهو كم من واحد كيس اللب من الناس باش ينهزلت عن الناس ويكون الناس وكم من واحد كيس اللب ولا فنيسوا أنه الصرط فالرسول يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها عبد الله عنه ومن أخذها يريد اسلافها أسلفه الله عمر بن ذاكتر محمد لا الدنيا لا بأخير اللهم وفقنا جميعا بما تحبه وترضى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان